ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرجياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السئ